يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وان ارحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتٍ يتامى أموالهم ولا تتبدل خبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كأنحبًا كبيرة وإن خفتم أن لا تقصطوا في يتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء فانكحو ما طاب وثلاث ورباع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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وافسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتنوا اليتاما حتى إلى بلع النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم